يعني واقف مش في الليل الثاني في الليل الثاني وين يمشي بعده على في في وادي علنا عند الباره وين يمشي أو لما على جنب لو الباره كده فمتص من الباره من الباره المثمرة تبدو من البيت مصل طلع على رأسي مالك المثمرة تبدو من البيت طبعا هو اسمها اسمي الكيرن المدونه الست مصر في ده مش طبع ليه في على الوقف طبعا تنزل طبعا ثلاثه مصر كده بالشكل ده شبكه عندها الجولد بتاع اللب حتى لما اجي افتح سيليا من الفيرس دي دول لما اجي افتح سيليا لازم اعرف انا راجع في مصر ماشي يدور موضع كتاب مال ثم يعقوبها الانفيرنا نخلومنا نخلق المصر ماشي كده وانفيرت بقشور الفايلة وانفيرت بقشور ثم ترى سأخلقها من مصر لما تحيقون ده مقطع هي احيطة بتاهم اتابة الانفيرتين الفايلة زي ما وجودها يعني حالوا احيط قصص عن الفاتح او ضعف فهيرة في زي ما او اسفيرتين الفاتحة الفايلة اما حصل انت عارض ان يكون عدوث ميني ده لقى في قلب الناس في قلب الناس ده من أحياناً أحياناً لو تريني من الخطر دي هو يعني حد أحياناً ترى وقت كبير أواحس كبيرة فقط هاته ما بردنا إيه؟ ده دي جالي ضعف الأفضل من مصل لما بالنين هنا ده دي اللي في دي جالي بفكر ويضعف من مصل يحصل، المفروض أن يكونوا ضعيفاً ويوم عاكدت للجانين يوم الجانين ينزل إيه هحسه عبر الاسفيني هحسه ايه عبر الاسفيني يعني مثلا لما خصص على الهاتف الهاتف كده وقاله كان اليوترس اليوترس عمل الهاتف في قلب الجود المفتوعة واحسها واحس الجنون في قلب الهاتف ده يعني التعامل معنا زيه اذا زي كان الحيوان في المادي سيه هو اقدر عميله صبوق هو ما مش مش فهيه الحل الامثل ان انا اعمل ايه على حسب الحاله اللي الحاله بتاعته ايه يبقى فيتين حالات اعمل ايه اعمل دوش سواء الدوش على حسب التاريخ على حسب التاريخ اللي الحيران فيه هو مرض بارتوريشن ولا مرض ده كان كده كده مش مش هيكمل والجنين نفسه يحصلون السفيريولاشة فالتالك معتين تعملين فيها دا فيها والجنين نزلت أحيان يعني نهاية نهاية فيها من عمزة عباسة الجنين المزلت من عمزة جنين الجنين يتجاهلت فيها 400 ملتر من السفيريولاشة على عمزة جنين ولما لما يموت يعملون الروزيس ممكن يحاولون مجدول التالي يبقى لا أسألنا عملاك إذا نعمل الانتشان ايضا فوربا فورشان فوربا على حسن الوقت ما حصل فيه دهات المشكلة مشكلة نعمل إليها تفصل بأن نحتوص رقشة من فيوترز ديون البيتنسي رقشة دي مشكلة تانية تفصل نحتوصات احيانا مبسادي بس مقبول احيانا مبسادي وحصل وليكن بسفوطين بس رفشا يعني حيوان رفت كده ما حصل رفشا بس مقبول اللي حصل او حصل حصل في يعني جميل حصل إنه ما حصل ربشة الوترس حصل سكايتنج الوترس الوترس الوترس يعني الجنين في كيندد حصلوا سكايت فقام بسوار فما انو السيرفكس ما فان محفول ستيل ترون فالوترس الوترس ستيل استرائل طالما السيرفكس محفول وما فيش اي مفيتشا ده الوترس هقول لي الوترس استرائل ما هيش يفتل فلما بيزر البط ما سابهش مش كده يحصل ايه لما في بيزر البط مش بصعب ماشي بحاجة لما بيزر البط ممكن يعمل ايه خاته مع البطر ويكتوب البريميز لو ينفرسوا وايه فاصلسة في الجزء الحمل قد يعمل الكونيكشن مع القومنتم ويعمل يبدأ الغازة الى فترة معينة لما حاكموا البروترون بتاعوا وبعدين يموت ونموت يحصلوا ايه يحصل الموضف في كاشة الان هاي تنخطوك بليه ناسي ايه حتى انا هو ناسه ايه وهو اصدراجل بشرط بشرط انه يكون الربش حتى الى قطع ربز القطزي وحصل القطع في مكان ما يفروش ونزل في الكنديد اللي معه حواليه خانت في قلب البارد في هون فلو هم طم، إن قليل على الاقتصاد دا ونقطة، وطاقات البسيطة سينيريشن لإنه صغير فبيمون ويحصل عليه مونيفيكيشن. حصلت عليهم عاد، يحصلون مونيفيكيشن. مونيفيكيشن لإنه هو بسيط بس ما في داخله الباب. أول هو يكون صغير، لأنه خذ وبعدين يكمل حياته الفاضلة، ثم يروح برم ويحصلون مونيفيكيشن. أول. او انه هذا الرش هذا الرش يجي في الرحم والبطن هو ماشي الى رحم يعني في كثيره نفس الحركه حصل رش في الوطنس. في الرحم والبطن اللي حصل يحصل للبقره في سنه انا متبعها بالظبط اللي حصل البقره وهي رافعه عليها خالص بعد الخطه ده هيسوا البتول كده بقى رافعه البقره بعدها ساعتين او نص ساعه أو ربع ساعه حسب النزيف اللي حصل حصل استرنغنج ووقع مات و وقع مات مات بسبب ايه مات بسبب الانتامن هيموري مات بسبب يا جماعه بسبب الانتامن هيموري اول ان انا اكتشف الخالة ديك كتابتون دينا المريحة فيه اول ان اكتشف الخالة ديك و اكتشف المغرب انا من مشكلة في الزرورة ايس او ما احب ان اتقررهم مني اعناك نفس نقررهم مني نقررهم مني عشان افعى من المغرب الشردوترس سمع من ايه سمع من سود شرنج الوراب شردوترس قط الباب كيس سريعة إذا أنا إذا أنا أدور شخص ما يفهم الحالة ده بالنسبة لي ال الهرمية بتاعنا إذا اللي قلبه صح؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. فتقال في من الحادات المسؤولة في الانتظام لديه ولكنه مثلاً لعن الواحد مثلاً في كل عشرين عليه عليها بس؟ حق عليها ما بتتحكيش؟ ولا بتتحكي؟ تتحك على سبب؟ ولا بتتحكي على سبب؟ على سبب؟ تحكي على دولتك ماذا ما نتحق علي نتيك الناب الناب ويا عليك ويأزايدين الدرساتين لك نتحق عليك أخيرا اتصل في الثيون الثيون اتصل في المير المير في الناس المير في الفرصة المنسية ما تحصل الشدقة بتحصل في الثيون أفضل بكي قوي من أي حيوات Lashar, so, Lashar, of the living thing. Lashar of the living of الستراني في أستراني الولادة في حلب حصل ايه في فتنكم حصل ايه حصل ربشة في فتنكم تقاطع هناك هنا هناك تقاطع في من عظمة اليوم السلوكي تقاطع هناك وماذا تقاطع يا يحصل من الورب بتاع البط الورب بتاع البط ينزل لتحت عن المستوي يتشكل زالي من بتاع لو شمال الصوره اوضح من القطر بتاع الخرسانه ده اللي هو شايفه دي كده لو ده السدام بتاع ال ده الوور بتاع الرابط اللي طلع بتاع الوصا من الوور بتاع الرابط ده كده كازمولا مطلع نقول بص على البزر بتاع ده ده ما عادش القطر مميز من من البقر بتاع بتاع الخزف ده اللي ده عارف زي حاجه غامض ورايش قوي نزل ساندوول ونزل لتحت فبقى عامل فبقى... بقى الورب البطل بقى بقى اللون بقى ما بقاش بقى على بعضه ده كده فصل شكل البقر المميز بتاع الخزفه ما اه ما عادش دي هوبس. هذا هو بس يعني ما عم نفاصل كل، قال دام الصلاة من طول الليل طول الليل او قبل الميلاد او لا يا يعني يا بريمن دولا يا كل فعل التراصة دام نشى عن الكلام ذا نشى عن الكلام بقطع في البريو والتند، لما تقطع في البريو والتندون البطن ينزل لتحت، لأنه لو داعي البطن ده ينزل كده مع الأضر مع مشاوما كده وده تلاشى خالص، لما توضع على الفرصة ده البطن وارد من عند البقمة الخلفية. لما تفحص الـ 3 ده تلاقي مفيش ايه مفيش انكماش المور بتاع الضغط المشدود اللي هو هنا ده لما بنجي نقيد للتا اللي هنا في ده ولاقي المور بتاع الضغط اللي ده نازي عليه معاشه معاش, معاش موجود مين بتاع بقت شريحه يعني بقت الفرصه, لو كبير بقت الفرصة كبيره لو بقى الفرسة انت وبطنك كبير اوي كده بطن الفرصه كبير ثابت ومراه اسمه راب شرق اوف بريديورال تين والحاله دي الحادثه ومن حالات اللي غالباً يكتب خاصة لما الولاد مصوبة معه معه معه الموضوع اللي بعد كده. عندنا <تصفيق> <تصفيق> رحلة يوم كذا. في رحلة يومي بتلاك في الصناعي <تصفيق> في, <دي> <تصفيق> في, في, الصناع في ساعة طفل الشيء صاعدة لي الشيء قلت معاً مش في اكراك في رحلة يقفزها سمعيني بصناك انا بكلم او لو انت مركزها سمعك رحلة فين نعمل ادماعي من الماركز تبقى الصناعي في ساعة طفل الشيء رحلة زيادة عوضة وخشناك شكرا لحالة أننا مضربنا خضراتكم بكرة بكرة بكرة كنت سأجلوا أسميكم باستسماء الناس المراحة المرضى المفات <تصفيق> معين؟ يعني مراحة المرضى المفات استسمعكم مرتينيش <تصفيق> ونحن نشان الزكرة لأننا معلق سائل وإذا شاكت بحشتها وإذا ساكدوا ولا زي بعض الناس اللي هو زي يعني زي من المصحف كده ومنوعات في أنا لو توصل صو عشان يبقى منام ده تاني. هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. اه هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. هيه. البخرة بالتوزيح يا ماما لو سمحتي اسكودي عارض ايه انسان مين انت إن ده مثل لابسة كربوني دي انت عارض مين العارض التوزيح التزليق خمس, خمس أو ستة سيكشن المرة اللي فاتت نازل راح المرة اللي فاتت وكانوا سجلين اقسميهم ولي راههم وما كانوا سجلين اقسميهم ولي راههم استسمحكم مجموش واستسمحكم محد الشروع ما هواش متسجل برضه زي بعض من الوايات اللي راحت مره وخلاص عيب اول موضوع انا حابب ارجعلك فيه شكلها بتبقى زان الاسبوع الجاي الاسبوع عندنا امتحانات في السكاشن الاسبوع الجاي عندنا امتحانات في السكاشن وبعد كده هيبقى امتحان العمل لكل واحد في سيكشنه العمل وبعدين امتحان الشيت في التواريخ اللي موجوده في المنهج بتاعنا العمل ومن اللي عامل ايه هو بتاع اهو قوم يا بابا رينكك زي ما خدت خلاص خلاص يا ماما كل واحد امتحانه في الشيت وبعد كده نركز معاها كل ومستمر سامعني اه سامعني الشنطه اللي ورا قال ما خلوها انا ما اعرفش اتعلم الشوط علينا ولا اشوف صور هشوف هشوف هخوض أتشوف، نشوف تحرئة أبو جبر، أتشوف، مكرة مكرة الناس اللي عملوا في ست شهرين شوفوا، مكرة، خلاص أنا مع المعروف اللي كبر في الإمتحانات والرحلة والمتلاط والناس اللي سلموا وبعد كذا الإمتحانات العامة كل واحد في ست وبعد كذا في شي في التواريخ اللي من كلية، الحالة اللي بعد كذا، الحالة اللي بعد كذا، بالصلاة على الحب في هبل يعني حتى ولد نصنا هو هيجي ميت وبيدي أصلاً هموه هو هبلس الفارس هبلس منعش على قلب يعني إذا ده فديانش على أسنانه ولا لأ قبل الولاد فهي بتقول العاج ومخ مشتلة بالجنين إنما هي عشرة خلاص ما خلاص الحالة اللي بعد الجدة نكون على على الحالة شو فدينا فدايه الجولات قرانا الجولات ف حاجه قبل الجولات اسمها انفرجن ممكن حاجه ثانيه انفرجن حاجه مقبوله حاجه ثانيه انفرجن عباره عن حاجه وكلمه انفرجن معناها ارتخاء الورب بتاع في داخل الفراينه يعني الحيوان هو كويس الحيوان هو كويس لا وليه الفرائنه كده في ارتفاع هنا في الغور بتاع الفرائنه كده وتاخم جوه بس لما الحيوان لما الحيوان ينام لما نفسنا على الاقل بنتمتع باكرام نفسنا كانوا معروش محتجي على استطاعون من واحد مختار موسي ماشي قابل موسيقى في المكينة انه كان هو عروض على خان. لما تعمل الانجل الحيوان ده اللي هو مدكة قبل الفجان لما ينام الحيوان البابا تتفتح شويه دي منها موسيق من قبل الفجانة من حلب البطة هو في قلب البطة. ما بيطلعش باري ما, ما بيطلعش باري يعني لما, لما البطة تنم البطة تنم فيها شوية وظهر منها حمر. جوه حمرة جوة في, في, في قلب البطة دي اسمه ايه؟ ايه <تصفيق> ايه نعم؟ <تصفيق> علاقة بالنوم فجانة خطس والنوم فجانة اللي منها حق. لا لو سمعت حدش خد تعليق تقوم ترفع ايدك كده لان انا لما اكلم زميله ترفع ايدك وتقف وانا عاوز اسال او لما اخلص او لو هتفضل اسال اتفضل قلت العنوان بتاع المحاضره اللي فاتت اسمه ايه العنوان الكبير العنوان الكبير السمعاني انتصعب تبص في الكتاب اسمه مستر دي بنسيل دينونغني دي بيسيلس يبقى حاجة كويسه ولا وشك مرتبش خالص تقريبا في الوزن في الوزن لما الحيوان ده يحصل ايه الفرخه كانت مفتوحه شويه كده ويوزعونا حاجه جوه حاجه حمرا في قلب الايه برضو الفردايه ده كان عندهونا بس مش كده اصل هو نفس هو نفس ان اللي حصل هو ده العاصف هو كيف شو هو وراء عيني؟ لأنه البولنوس البولنوس فيه منه باشة بولنوس، اسمع؟ باشة بولنوس يا هو في اللابساتشن بالفLOOR والWALL والوصلات كلها طبيعية وبتطلع لما الحيوان بس في الفن مبني توتال وربرشيا في فيها اللي نقدر نظهر والحيوان قالوا في دهين بيقولوا زابطه جولات طب والبارشين لما الحيوان يوقف الجراش يرجع جوله تاني يعني انا على البقره لقيت حاجه حطها بينها لما استحس البقره دي وتقف بيحصل ايه تيجي اللي جوز الاحمر ده يرجع جوله تاني ده سؤال بس طب لما وقف لما البقره وقفت قلت الجوز اللي بره ده فضل موجود معايا ده اسمه ايه؟ اسمه مجميل بروكس اسمه ايه بقى؟ ده اسمه مجميل بروكس اسمه برابا برابا برابا بسكرة ماذا سكرة الله احسن بل حصل ايه فرق بل البرجة الموجود انه فيه اللي انه ما بطلعش بره ما بطلعش ايه بره اما برونيس ده نفس المخالية بطع بره عارف بيقولوا ان طعامه بتاع الحيواني بس افتكر ان لما الحيوان يقع صداع ده بس في ديسه في مره اخرى الاقرب بيقول لك ان المارونين بتنور الحيوان جاي ليه الحيوان جاي ده على ده يتسادي ويكادها من يسوي على كل مقطع كعالون من يتعوه فمن ساكت لما هو يخلصه فهو ما بيعمل على خلاصه في المثال ويجع ومليه اللي تحصل نام طلع منه المونافس لما هو يفتحصل خلط من المونافس ما هو بيه خلطوا البروتي زي ما هو بيه ما Bertels هو إيه؟ ما Bertels هو لديه الـgeюсь الانسااة اشخياء الـgehi fais так諼يح نوع الـge быть يعني انها عندما ممكن أن فيه الـgeas فضايا ممكن أن أدخل آي؟ فضايا وغير tas حيوان ينتهي الـgeais الـgeist الـge억 Gel为什么 على عكس على عكس اليوراين بورلز اليوراين بورلز لا يحدث سير في الحيوان اللي او بعد البوز واتر في واحد يقول ان بافينا سبع شهور وفالكرن بورلز بتعمل الفران زي الفاجهين في البرد ما ينفع قبل الولاده وبعد الولادة يعني والحيوان بريجننت والحيوان ايه نوم بريجننس يحدث فيه الحيوان في الأول في الأول على الاساس الاول في كريت ديسبوزال للبولس حاجه كده صح انه قال في فلوس القادره على اا اطلعه قدامي عشان حاجه لا الاساسي او اهميها على الطاق اللي سلوب ده حي والقانون أو حيوان داين من الناس الليها عشان يبقى حلو التسهيل بلا بعيدوها بلا بعيدوها بلا بعيدوها قدريات موكت فبتيبها مية لتاته ديها على قدريات ديها لما الحيوان في البوافل وشان مية وينه وينام, وينام تتبع صد واحد ينام فيه على بطنه ويوم زيادة تدوم الرش زيادة تدوم الرش طب زي أي واحد ثاني كده وبارد نرسم عصا له زيادة زيادة الرش زيادة الرش على طول زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة يوم يزداد بلد في الظل من وجود الاناكسيش هم يوم يدفع الجوث ضربانها لان السلوك الستانت او الحاملات اللي وقفة ضربنا وقفة على السلوك دايما في المزالة المزالة الحاملات اللي يدفت فيها نسبة الإصابة بعيدة جدا يعني اقتلاق بقر فارولابس نادر قوي وممكن ما اقتلاش فارض إنما عندي من الفيديوهات في الحناس اليوم في الدول الكلام السلاحي الأساسيهم ده ليه؟ ده إن البقاء سنة و 2 مطلبة و 4 و وقف على سنوك السنة بمطلب وبعدين لما كل الوقت اللي برشة دي كان بزيطين طازل الزاد الحمد منها وبعدين لما نعمل وهم المليان ويتفضل من طالع اليه نعمل الكلام في البقر أعبادهم وأطولهم قصر قصر في حلوث القرآس هو ده والبستاني اللي بتاع حيوانكم بسلو بستاني لكن هنا في حاجات مثلا من هل لي اللي عندها قرآس تلاقي أولادها احتمال كبير يبقى عندهم قرآس يعني البارة اللي الغاموسة دايما نقللها في الجاموس أكثر دايماً الجاموس هو اللي يريدوا البلاد اللي عند الناس إنما البقر في المزايا وبالتالي لو انا بشكلت او ما لقى يثبت الاصابة بالفرغامة بالرئيس في الجاموس كتير إنما هي مش معدلة من الجاموس يصاب افتر إنما لأنه الجاموس هو المتقبل في الفيديو ومحبوس غير البقر اللي هو ايه في هو بتحضر غير المنفرميشن اللي كانت بجد في الجاموسة بلوقع هنا هالفردوس هالفردوس هالفردوس برناس ايه الديتا لكم فيديو بدأ يدينه هم هاي منهم برناس احيانا كان زيادة الجسم زيادة أو هرمونات الستروز عامة اليوم. لما يزيد الجسم، احنا حنا في ال في في, في السكاشو، الصايرف والروتش والبطوليشن، وبركش الريلاكسشن بتاعنا، الأمور الحاجات دي بتجليه، عشان زيادة الجسم. هذا اللي بيزيد عندك، بيزيد في المستويات الأخرى لما يقف السرّ من سرّ سرّ ديني من بادي من بادي هو من الأشخاص هي من الأشخاص ما هو من بادي هو من هو من بادي ما في زيادة زيادة إنه ال الأحيان الناس تتكلم تدرس معه صويب هاي موضوع ضرع معافل او ضرع معافل ضرع ده فيه في أفضل تكسين ايه؟ في أفضل توكسين التوكسين اللي فيه التسويت كلوبر عارفة اللي بتاع بل أخطوك التسويت الزمان كده برسيمة برسيمة هو ده بيبقى فيه توكسين هذي توكسين لا إستروجينيك في يعني الحيوان الناس بنا السموم ديه لا هاستروجيني ها كفيت. كفيت يؤدي هاستروجيني كفيت يؤدي هاستروجيني كفيت يؤدي هاستروجيني كفيت انتفضليني مالاكسك الحيوان النار قمت يطلع عليه يطلع افضل معا اخبار نحن الحيواني اخبار حيواني حيواني ينفعله ينفعله الـ Actual causes ومستخدمة المفكسة ديلاكساشن <تصفيق> الخيم <تصفيق> تمام؟ مع زيادة فانستوجين ادها لحجوس الهي بورلابس البورلابس اما ما بيحصل ما بيحصلش مرة واحد يعني ما ما بيقولش على او بموسى الا الا الا واقفة وفاق بورلابس النار يبدأ تنبيجي يعني يبدأ مثلا اول ديكاجة او يبدأ من حيوان من اول يظهر جوسك انه الفرور من الفرور بتاع الفراج هكذا تقسیم دیگر گردگر کنید رس پشاک این پولکار مغانبونس به بارشنی گروه ومید رویتا سیمتن بیگ پولکار مغانبونس فوری بیز افتاری بیز کنید او قروبتا اید فلو اید فلو دار دارم اید فلو دارم کسیم این این این از آبا سمار وپا اید فلو دارم کنید کسیم این از دار دارم الدرجة تل... م... التالية انه افجرش الول من لغفر الول من ديش الول بتاع فريني مزايحة ديه فشايد افوض مزايحة العامة ديه محبط ديه الدرجة التالية تل... الدرجة التالية انه تظهر السيرباكة كونيه تظهر فران؟ تظهر السيرباكة كده؟ من فوق نعود جده هنا جده اهنا ده محت السنبكس هنا جده بس لها السنبكس اللي كستانة بصنبايكا جوبين بتبدأ تظهر احيانا البوردرس الاول الايه حاجة ما نسات منبسل شوك الصور بقص لشوكش مش كده حاجة ما نسات اي حاجة لما تقطر الموضوع شوية وبعد يومين 3 او 4 يومي ايه البوردرس يزيد تطورها بصنبايكا سلطة سلطة دارق ربعة دارق ربعة. من هنا اتوصلت على خلالت المراس نفر بيكيه الضارة ربعة الضارة ربعة اللي يبقى فان رجل كده والهين كده دي نفحل السيركس وحصل الانتوفاكشن يعني نفع الله او كنوزح او ملايك سيركس مالي من هنا كده وانا الضارس والسيركسين لانت على ايه طوبي على ايه حاج حصل الله لا لانتوفاكشن ده كنوز بيونزر ان انا بفتح السيرفر بيونزر ان انا لما يحصل دي كده او بعد جري من فضايرا الناس من الناس على كده لما في يحصل لا عارفه على الحيوان نعم. إيه؟ لما تقيل على الحيوان لما تظهر على الحيوان قلنا تظهر غير المور في الطريقات في دفاع في على الهدوان لم نظهر لم نظهر الجرمهات والحيوان اللي كان عملكون في الأول يعني هو كومتلة الرمهاتس ليه إحنا ما بتلشكش من بلها كتلة ان فيه برشا فيه كومتلة ده هو برشا ومع الوقت لها إحنا بقاء الحيوان فيه قرمه لما مرينا واحد معاه كان على على وعلى راس ومخخ وحصلت له النكشن زغل قوه ثانيه دخل وده كان حصل ايه حصل الانفكشن وبدا يحصل الانماش لما استنى الحيوان في المرة اللي بعده بعد يومين لو طلع الفارين الفارين بخير المرأس الباطل اللي بقى ايه بقى بحكينه لانه ما تبقينه لما الحيواني ديه ما عادش مدفع يدفع من الباطل لانه الباطل بقى حرماسه ايه و المرأس الباطل ايه بلا أطبع فما يدفعش المرأسه الحال كده اللي بلوازن تبينه ومن هنا دي على الأسيارش مشدودة زاد يعني قلنا العظم بتاع البرنس مفروض إن بتاع الروميل لوين هنا العظم بتاعي مشدودة بس صعب العظم ال ال بتاع الأرضي بتاع الأرضي سمين والور بتاع الفين سين الور بتاع الارض الايه سمين تخين يعني بتاع الاخر ايه لما يجي الباب نفسه ده كده ارفعه والبرصه ثابت يقوم يعمل يهز الباب لما قافل اللي داخل الموج وزر اللي مفتوح لبره لو يحصل ايه يحصل ان بنفس الضغط يزداد في الحجم والضغط بايظ تمام يبقى لانه الدم اللي رايح في الوش والدم اللي راجع اسمه ايه وارد مزينا للسنور بتاع الايه بتاع ال والباء وبالتالي ده شكل المشكله ان انه ان ان الضغط بقى مدنقص وبقى اكبر كده في الحاج وبقى مدنقص الاكبر من كده من هينكده انهم احيانا في بعض الحالات في بعض الحالات تدوم عن الحال الطبيعية بالشكل الطبيعي بس هم يدوم اكيده هنا ده من الدار بقى ده من فرق كده و بعدين اروه وهنا فاتحة اليوريسرا كده أحيانا لما الفضائل تتقلب تتقلب تقوم تاخد ترور الرضا في أباك تبقى الفضائل كده لما جيتت أباك وروا جاكتنا بتاع بقت الفضائل بقت ترور الرضا في أباك عم لما دي ماشي بقت مرور الرضا بقى ساينة اليونسوا حصلوا على نفس المشكلة على الاسكر باوش على الاسكر باوش اليونسوا دي حاجة زي نحبوبه حاجة ناس خالص فلما دي جي نحتاج لنا انلاقينو ماذا نيوري باوش نيوري باوش بيبنين ويوري نيوري يحطوها بالنهاد يحطوها بالنهاد ايه دي اكثر وهم يقول لك زباوش يجيب باوش مصدر الزيانة ايه الدم اللي عمي تبينه الدم كلاكالي ممفيش مئة مصريتات ببيعصر الدماء الزجاج اللي, اللي أصدر يمكنك إنو ريون البيزيك ومروش تصريه اليوم من البيزيك ومروش اه مروش تصريه الحياوات مش عارك يحيطون نمش ولكن اليوم عميزيك واليوم البيزيك يزور الحق بتاعك بتاع البلابس يزداد أكتر واضح عنه ايه من بيعمل ستريني الحيوان في الحال بتعلق في نوع من وراء عرض القرصين وفي اليوم كتير عاوز بيظهر ما هو حالتك وهو ما حالت بيظهر ما الحيوان بيعمل ستريني من شدة ستريني من شدة ستريني في مرأس وعمل من شدة ستريني ومن الحياران هنا جديد بتاع بنلاحظ ان هو ده كده من كفر السلاله وقطر السلاله رقم 700 دلوقتي نقطه السلاله يا صلاه يا صلاه يا صليت الدورات اخر واحده هتحسب عليا سامعيني ها فريدتك فريدتك المنافسة محصل فائد ايه؟ فريدتك محصل كمان مما فريدنا البولابس ومحصل ايه تاني يحصل نكتر البولابس بقت المشكلة مباعفة بقت نكتر البولابس مشكلة بس هذا البولابس الضغط الكبير اللي فيه دينا والبراط اللي فيه مشكلة حصانه يحصن ناس ايه عامل زي فحال وهو الحيوان كان متعلق موارد انه يعمل نفسه ايه يعمل نفسه غني عايز على السوق ومش عارف ايه هو ايه لو على اي معلومه تعبان في حته في الشريك او في حته ضغط ده هو كده ايه تخلص نحو تتخلص من جوز المعارضة فيها وقتا بلاه اي عموز المصبع اي قبض الزريبة اي حاجة تنتهي بها تحكي وسادات الله يومي يراهنك وقتا نعموا قابل عشان نتخلص من جوز الهيه ليه اي حاجة عندك عموز حاجة يشيد عمسيه يطاعة ويشيد ولا بتاعه هذا الوامي ينشأ عنه ايه ينشأ عنه الروح لابدى حاجة الروح منه يتحطم هذا الرابن ينشي عنه, ينشى عنه جروع وقد يكون الجافل الفريق يكون يعني لما يبقى الحاجة للحياة في, في العبود هنا ممكن بيطع ويكون في العبود طمس مار او حديدة او حاجة, حاجة شغل لما يبقى هيك نفسها هارا هكيه حسب ليتي صار حسبباهم هيا حصلها جيسة نحن نظر من المساوي المساوي ونجيب من الحصن نتيجة بلربنج. وأحنا لما الحالة سوءة وينفصل من الروزس واحد بقى بدور الخال وعمل يدخل بوراس على ما روح يرجع ثاني دخل بوراس على ما روح يرجع ثاني يقول له خروج بقى فيها بقى فيه البروتيبات فيناه زام طقعة ما ميتة بسون بقى فيه الروزس فبما بقى فيه الروزس وفي تي في وفي بألفين وخمسة فيه ستيفنز في جمرة هندسة على، بق فيها، فيه ستيفنز في الجمرة الهندسة على بتاع الحيوان الحيوان بق حط بتسو بتسو لأنه واقف طول النهار يعمل سترم ماشط غابة فينا وفي إنفلكشن وحات مش طبيعية وعاجزة تخلص من هذه دل عرام با دل لما دید تاعمل معیسه های شیف هاو بود روز تا های شیفت حاله درم درم درم های شوشتر هاو بود روزتر هاو بود روزتر هاو علو سر لازمو بگی ها؟ لما لو دیگه چرا دم في مصر البطا وما فيش تبوه كل من الدم نيك والروبط طبع مش هوها فاقه هو ها. بس الدم اللي هو طالع من الدم اللي لاجع مني بس نحن نقوله وياه فاق لا يوجد الايواج زي ما حرقتهم بطو كبير الصبع ده ده ده ده لان انا هافل الده هافل الده ده ده ستانه ومساعده ومساعده تقتل يا عشان يتعوه وينه كل من الحالة زي اكبر كل ما كل ما طول وكل الفراغات وكل الفراغات الرئيسيه كل ما بنفتح السيرفس بتفتح على طبيه بيحصل ايه بكون اللي هي ضغط الراحه ال بيز ديز بتاع ده بتاع الفراغ ده بس عارف هو اللي هي بتهدي وان الصفحه تولد ديماج بس او حاجه لو معلم كتير ومعلم مدرس فطص قد يحصل أو حتى يحصل أو حتى يحصل صبوس. البونو نوز بتاعت كل ما كانت الحالة فريش كل ما جرب كل ما كانت عن فاوس وبروزس ولاسيريشن والجميع كل ما كانت كل ما كانت وهو شيء ومش كويس لما تيجي عندي لسه هذه الحاله او حاله ولا مجموعات عايزه اعمل ايه دي ايه اللي دي ايه اللي اعملها؟ يعني مش نعملها على اوي غير من ده بيعمل رقم لازم اخطر ان انا اوقف السيرين لازم اعمل ايه؟ الحيوان عمال لأن الرئيون الكتير والقليمة بتاع الغرارة مزاودة الحفر وهو عاليا من الإسرائيلي وإن الإسرائيلي ده قد يرغب في محافظة وطم واحد في إليه إلي أنا عودا عمليه قد أرغب إلي إسرائيلي عودا يبجع الفقرية تالي عودا خلاه ونبغل لابس الباط أرجعه بروه دالي كل شيء نعم مجمع قوله قول اشتغل الدكتور عاش كانه مصيون دي هو قالها قلتها ادي حاجه صباحا لو تشوفهم ولا سيركم كبره روفر اعمل اللي هو كبير جدا لازم لازم اعمل ريدكشن بلدارش على الايه؟ بسه يبدأ اول في فلسطين ما ينفعش هروع في ناس بتروح كده هدان بقرة وعاد فهو تبناجس ان تجدها بقليه او يبدأ ان تجده زي ما عامل دلوقت يضغط يجد عمل فارغ للفضلية الواء بتاع طالي انا اصابه بقشة وماتت خلاص طرص خاصة الناسيك ما هوش قد نسيطر عليك وماتت البق ما ناجم لنا اعمل ايه تنبق هواقف اللسان ازاي؟ <تصفيق> اللسان؟ لسه بفكر معاك لو نفكر سوا في الويكدا تاني تاني خطوه يبقى انا عايز اخد الاول ايه صوره عايزينها من الاول نوقف السرير مش عايز الحيوان نطط كتير يحزر يعني النقطه الثانيه عشان ادخل البرنس الباط لازم ايه لازم اصبره عشان اقدر ادخل يعني انا حاجة كبيرة جاي تدخل من الباب دي هل اقعد ازق هذا الرحل يعني افرض ان انا دخل كرسي كبير عن الباب لازم افكر له ازاي ادخله ايه بدون مشاكل النقطه الثانيه بقى الاهم واللي اهم ان انا اعمل له ايه ان ما اخلوش يرجع تاني ما اخلوش يرجع تاني تعال خلينا مثلا نقول يعني بعد ما بدل ما نعمل للنص ثم لا ثم فيكسشن مش الشطارة اللي انا ما هي الشطارة واحدة اللي يزلع صحب الحالة بيقسل ايده شوية زاده وزخوي بس بعد نص ساعة وبعدها, وبعدها بتنتج المكاة فيه. كانت الفجرة الصحية تبقى ان انا, أنا امع مرة اخرى امع البوعه مرة اخرى اللي هو ايه؟ عايز انا وقتاك عايز أنا استري لما الدوكتور رشيد عملت ايه توقف لي الاستري شوفنا الدكتور رشيد صح يا طيب شوفت الدكتور رشيد بتروح جوه على الكوليزام النهارده الدكتور رشيد الدكتور رشيد حاطه في سنتر في سيركس 6 لا هو كده فبقى سقط على السكاشه مش هتكمل هو خلاص بيظهر انا سيزياري البريمير ديشن عملتها جوه للخضار اللي من البقره وجزء من الخضار والبريمير الشغل المكان اللي انا هشتغل فيه وقلنا في الجورنا سيزياري على البريمير انتراكشن يعني بقى لو بتولد وانا عامل كده الجورنا سيزياري هتبقى العاده جدا ومطاط زي الفل خد معايا هارات لما عملت لي الجورنا سيزياري البقره فقدت الاحساس يا اختي يا نين ربتي يا جنيه، قوموا فعي بابا الحمد لا نعم ميه بحب انت بجانة بواصل عنك؟ لما ما تلاني وانت يعني حد بيه اخارك وانت بمشتل... لأو بقى يعني واحد على ثمانين كل فرقة من إنتهى من كل شيء. لما عمري الإحساس فويف في هذه فاز. الموضة الثانية اللي هو متنباع اللي عاوز أعمل إيه عاوز أعمل reduction الصيف بدال إنتاج وبراس الباب هو الصيف جميل من... الصيف جميل من... جدًا من...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 لازم اصحابها طيب قابلي كده انا اعمل الكلام اليهورا لازم اتبوز البروكس الضغط شوية حالات ده اكتب نعمل كده لازم اتبوز البروكس الضغط عمليه موشن موشن مانفعش عليهم البروكس يجده كده اللي عليك فيه والطين والنبروكس الضغط والحالات موشن لازم احسوله مية وصموم ودسنفكتن ويكون نارد كيتن ناقفل دعني واحد ما ينوحش ديه تينك شرقه ديه ناقفة يود وخطوها ايه الباب هنالين في البعض حتى لو ايه التهدير مش حاسة بقى بالتهدير ما يروح مصارين هنالين ببعض فجاسة عن نفسك دا ايه وانا تكفت حاجة ما يا حسنة حيني خلصت دروة كيدي وين يقصل بسامل جيول سامل جيولة ال... على الجرح من... ال... ال... ممكن تجو ليدك من القلم انت تجو ليدك بسنانك من القلم فما بالاكده مخطوط عبدالله باسم من بلايه فيل فيل ايه تاني موضي بقى حطا لما تنورها وبالتالي لازم لما لابنقصل لازم نوع قليل تنصلوش مهم لاو لاو مهم الناس الغابة دلتك زي اكل البيتادين او خلال هو هو يوبة انها محطوطة عليها انت اسمها بوبيدون اولا بوبيدون اي بابة عن حاجة اسمها بوبيدون عميين عندي عميين البوبيدون دي لما يحتاجوا يشيلوا الكلتة في بتاع ايه الناب ده يوم يحطوا عليها بوبيدون يعني مثلا لوكسفترا سايكلين يلتن لو انا عاوز احكينه في اليوترس وشي ديلتان دينفكة ومحط عليه الانتالين البوفيدون ديشير دي ديلتان فكة هو الفرق بين البتالين والتين شعبين ايش الأقرابين ان البتالين دي عليك الدين هو لون فالبوفيدون مشيل يدلت الانتال فكة واضعي لنش لما حط الساعة بيشت على ايدي يقدر اللون اسبوع خلاص؟ لما حط البتالين على ايدي بعد خمس دقايق احصلوا كانوا ما كانش موجود يبن البوفيدون دا بيشي ايه؟ مش هدى في الفكت والدائم للفكت التأمين مش موضوع لما اعمل واشد بالنم ارتلت ديس الارتلت خلاص عمال ورعدنا وفيه يعني فيه اضوح في قلب الفرائه لما عملها سوشل تكسب لأنه ما فيه اضوح سوشل من اضوح اي كده اليوتر اللي هجاب سبقه اصبح كريم وجاهز ان انا اعمل له بتسلي بس لما هكا دخلوا كوة مش هيدخوا ايه كبير عشان اصطروا لا ده مفض لازم بتاول لاس مليوني كما اليوني ينفض ازاي اليوني ينفض ازاي وزاي تقول البارو هي لوكه كده والبورلانس الضغط هذا كده ايه المشكله في الضره دي مش عارفه تعمل ريليشن لانه حصل كينكينج لليورسا كده كده زي صقع كده بقى وبالتالي شويه مش عارفه اتعدل ايه لما ارفع البورلانس الضغط هيقع ده انا بعمل ليفتنج للبورلانس الضغط كده اللي حصل حصل ستريتنس اليورسا من يوريسره معدوله كده على الوسط لما ارفع الوريسره البطلي لو نحن على الجواف يوم اتفادت في يوريسره حسن ايه اناك حاول بيه من يوريسره لمجرد ان نروح شوطوا بساطة طوز لمجرد بعد الانسيزية وكلامنا كله وارفع الجوافز البطلي على البارة بتعمل يوريسره كامل ايه يوري في فضت من فاصله حمل البولابس صفر يا رسل صفر حجم البولابس صفر صفر لما بس هو 60 يعني أنا نزلت منه بس ماذا لساكبير؟ ماذا لبوراس لساكبير؟ يمعين أن البوراس لساكبير يكتف من أكثر زي ما؟ يستقر بأسطرينجان ساسترينجان ايه؟ بأسطرينجان، زي قالوا؟ زي الشهدر لو عملت سوليوشن بمية دافية من الشابة الشابة القلمة بتركيز مثلا اثنين في الميلة وعملت سوكينج التاوز يعني لديه بفوطة فوطة هنعه هتقلب المية من الشابة دي ولا هتقلب وملاحظة فاها سوليوشا من القلمة وعطينا سوكينج لديه بفوطة فيها على فوز البرنافس الباب واعملوا ايه واعملوا ايه ورف الفوطة على جرنابس الضغط واعمل compression ضغط اعمل ايه؟ ضغط يعني الفوطة دي كده واعمل ضغط ايه اللي حصل؟ الارم دي أستريتجل تنتسحى بالمية اللي فايل اللي فايل بالجرنابس الضغط يومين ده اللي ايه؟ الصفايز يصغط الصفايز يصغط مع ايه اللي صار صغط كمان في نفس الوقت او نغفع الجرنابس الضغط دي او بالنسبة اليوم ومسمع للسطوليات شناتها وماتش تاوز بعد عشر تاوز كيف تالي بحاجة بتاع ايه بتاع أحط عليها سترينجلت زي القلم الحاجة الاسرد خلاص كل الاسرد لما بقى لاتنازل بصف بتاع الفجاية بقول لابس البر اذا شوف حاج اذا شوف نعم بقول لابس البر تتاكينها بزرد شكل بي لان ما عدت الكلام ده هو وفضلات ده وعملت له رشاش السولوشن وحطيت السلمن بارينج والواد كان صاير متبقع في حاجته وبقى رينكي لا معرق بسبب ان هو ها والهم سبب في الحاد عايز اللي بيعملوا تخسيس يوم الجلد بتاعه بقى يبقى ايه يبقى معرق كده هو ده برضه نفس الكلام تاني الجلد بتاعه بقى معرق حصله ايه هيا الراحة لاستحقين معا ابا بعد كده بقى اللي بعد كده اللي انا اعمل من للفضائجة في مكانه. اعمل ايه ربلاسين للفضائجة انا حايا واد واش مربوس الفضائجة في مفس المثال انا هعمل له هيا هعمل له ربلاسة ازاي بقى الفلات هان او دو ما يقارب الفيسكوب ذادي يعني دي اطباقة كده او بيدي مفروضة كده مش واحد ان رب بصوابعه بقى عاوز ايه يعني عاوز كانو بيحشر بحاجة بحاجة ده خلاص و بصوابعه كده يلاقي صوابعه و الفيديوري دي متصف الصوابع ده لازل فقط بالنور بتاع الهات بتاع الخضايج لما جيب بفلات هان بضغط جدا بالآن بفلات هان لما يبقى الشاج الجيد لما يبق ومجدل بطرناس الباطلنام هناو او من فسط تعالي كيف نو قطفولنا من فسط هنا هناو واناك نبيل واناك نطر بالفلايج من الساويس كنه يمكننا الفلايج العام فلن في مكان في مكان معنا ده ده الناس انت تعالي الفلايج او من فسط تعالي في الصورع كنه وفلاه اقارضهم بعد ان انت قستها والله بسيطه جدا مش عاوز احسب كل كانو زمان زمان زمان كانوا كانو يروحون اسمها فرس. شو عايز؟ فرس فرس يعني ايه؟ حاجة كده زي الحوائج زمان شفت أفلام عند لكن ما كنت أبلى عند الساية فأتوب شايلة البلاص ما شفتش. ده. حوالى حوالى من هم يعني حوالى طبعاً يعني. والسلام بابا واقف كده وشه كاو طب فين خلاص كل زمان كده انا بطلع كل يوم قالوا ولفس ما عادش كده عتامل وهم يعملوا زي ايه حاجه راس راس يعني كده زي زي على حوالي عارف زي زي مثلا عارف اللي كده كده تم ليه؟ بدون كفاية عن فوسي اللي هو كان من نفس لما كعده أو ما في فوسي ذا ولا فرسي كده. كيف؟ فما الحيان يعني السرير يواعم طول تطرف بحامي بحامي كده حا وطرف في من هنا كده وطرف في من أحد ويطابق على رقبه اه على رقبه الباص ماشي في فستانه يطابقه كده يبقى انا عملت اهي دي اسمها بنسموها الخوايش عشان بس حد تاني جاهل يكون كده بقى يعمل حاجه دي بقى بجيب اي حاجه ولفها على نفس الشكل مش ازازه يعني على نفس الشكل ده ويحطها في صندوق فضايره والحبل يربطها بالجثان ويحزم بقى بقى عقد الحزام لما بقى تيجي تعمل الستريج عشان فلان يطلع ما يعرفش ايه ما اعرفش دي اسمها ترص منه ما هو خالص فاوق شويه فاوق شويه وخيط البن ولا حاجه ماشي شربت شوفي طب دي يعني دي على السطح والنوم على المبات اكتر دي هو لا أو تكلم. طبعاً تكلم شوي طبعاً. ألو ألو الناس ده وصلت عليهم زي السوشي اللي يفضل السوشي. أخيراً طبعاً. فالمظهر الشاشة هذي الشاشة. طبعاً والشاشة والبارة كده. والبابا كي؟ بومي خياطة عن او ماترس اللبس بتاع البابا خياطة ماترس، عارفين طبعا مماترس صح؟ ف... ها؟ في ترانزمارس ماترس سوشا يخياطة كده فيه؟ مدوعة مع مرعاة والميلاس يكون فيه بصوين يوري يعني انا عزب تعمل البابا بعد ماترس سوشا وواحد أيامه ووصده أطفاله نسيبه في طراجين يقوم بجول مينوسك الطراجي لما الحيوان دي جيه مدفكاشن ده شاش حيوان دي جيه مدفكاشن من هجزان من الانتفيسس نسيك الشاج دي وسانيا الحيوان بيقرط وفيه انفكشة ويحصل الفكرة لما تيجي يتشاله ببضه بعد اسبوع او عشر تليام او اول يقوم يسير سكارة والله يا جماعه الواحد صعيب بقى الموضوع مشي نقول مين الواحد على الورق تلاقي ايه هنا ما يودي على الغرفه في السكار السكار ديت هو لما بنشوفها بيعرف ايه ان الجاموشه دي دي كانفه يعني لما كانفه هي تعاني الصبر ده او ثم اشتريهاش او تنون تمام كده؟ او ايه نعم؟ او تنون هنوز ده كان خياطة باية ببوز بشاشة خياطة بشاشة الريلو بقى طريفة طوله بقى فيه حدف لما رأى خالفت بستعمل معنا بستعمل معها ثالث بيسموه انباريه اللي هو اخطط لما انا خالفت اليابنة اليابنة موقعها طاق بسيط كل القطة وموقعها طاق بتاعي الشرق عاملت لا اقول بتعمل اللي هو زي السادات اللي بتعمل باي والد يعمل بتعمل تاعي اقول بتاعي شرقه المهمة ومباراة مخفرة لبورا ولا خير في اللاعب البورا. أخذت زعي، أخذت زعي بالأنفس، بالأنفس، بالفم، وعلى قيد. لما لا خير طبعا كل الحياة اللي وارد براذي لا أنا شاهد احسن فيه أحسن وأفضل. لسنا لما انا عايز اقرا فرق مناسبه او موسه اي برنامج اساسا طريق برنامج صغير عام عام اهو البرنامج الانسيشن ترانسفيرس شغال انت ايه ترانسفيرس الانسيشن في المساله ما بين اللاوس والتوصيل في مشهر من اذا بعمل فوق ايه الثلاثبارس انسيشن وتختر موجودنا الانسيشن تبليئنا فوق اعمل الثلاثبارس لو عمضت ضولي كده افتردنا بعد مرشيط افتردنا عمضي كده و بعد مرشيط تأني سبب البقاء عمضي تاكد السرين بجانب و انا ساعداء الأنور ان الله ليه بلد من فوقه معاين؟ انا بعمله ايه الثلاثبارس انسيشن من راجع اجيب الفرن زي ما هي الدقه كده وبدخلها من الفتحه اللي تحت من هنا كده ماشي بدخلها دي تطلع يطلع على الفرن الجديد بتاعنا اللي دي او اعمل فيها ارض وفراتات تبني الكبه ماشي ماشي كده كده بقى ماشي صح وانا خدت دي وروح تمشيها السبتة فاندرالي دمنا ندوف بتاع عزار من المعودة ايه وروح طلاله فيها تاعة من ثلاث سنين وسحبتها تاعة العزار بقى التاعة بقال في التابة اهو وجودها في التابة اهو معانا المرة جاة باعملها طلعت الابرة شبتها تاعة اهو ماشيهين على المدف التاب على اتخالها في الجنب هنا كده لما تضع عليهم أرمانهم بتاع الكابة كده؟, كده واسع المرين الديد موار مرين يدخل إليه ويدخل المبتاة وين الشيء نعم نبتاة سبب شو العظيم يدخل المبتاة الصعب نعم إيه الصعب كده نعم مش تاهل يا مش أضربنا كنا عملنا فتحة فوق وفتحة، صح؟ بلاقا الإبرة دي، الإبرة دي عارفة كده شكل الضغط ده، بلاقا ما تمشي من غير ما هي مظبوط، الإبرة زي ما هي كده مجرد ما هي مضط. لما توضع على كده عامل ايه؟ عضو فعل التاب وشدة. لون في التاب بقى التاب بترضع معاك. مشكلة هاي كل مش صقته. في كده على حلم من عندي هنا ده. وبقى بقى عندي هنا بقى عنده في النهاية طرفين التابع ايه وبقى ده كده مميش اصل هنا بيج صح؟ بقى التاب نازل في قلب الجاعة كده في قلب الموضة وبقى طرفين ايه طرفين التابعين تقدر شفتوها ها تابع المكاذبة ممكننا افطافلة بنشتغالها وعملناها بقى التابع جاء عمنا شبيهة شبيه بالبيرس سترينج سوشيال بتاع الريكتور اللي هو ما طلعش تطلع يعني الباس سترينج لما تيجي تعملها ها بتعمل لوجين النص بتقوم كده وتنزل وبعدين تطلع على صح كده القوه بتطلع على طول وده بيشيل كل لحظه كل لحظه خلاص هنا بقى في تفاصيل لما شلت اللي هيحصل لكن اتخسس البيبس بتاع الوضع لما شدت الطافين او ماتفل بتاع هدفل في الفتحة بتاع شفت في الوضع دي او هشد الطافين مع معارض اللي يكون صار هيدينا في الفتحة واحد يخطط وقم يرد يزور يشد يشد يلما يدفل بفتحة بعد شوية تقول يام الميوريشن مفيش محرم لليوري تعمل يام الميوريشن خلاص؟ ممكن يطلع اخطوط الحياة يبقى لازم أفل. المعور الذي يحفينه خلاص بحسب السماء اللي هو مراقص النار تفسير مهان مهان مهان درسوا اللي هنا ده باب مبنان مهان يعني باب مبنان سيشان فيده اوه مبنان مهان سكينه ويكتابع عشان عن يزور على الداخل تحت النار وصبه دي توقف النار الخيارة توقف النار توقف الشغول الشاشة يعني هون خذ بشاش بالقتل أو صور وياخصل بعد كده شكل من ينفيز وصغير والинфекشن الملازم تاني. كفيته مثلا يعني أحيانا مثلا من ثلاثة أضعاف وومن خلاص مثلا حالة ولد مثلا بالأسبوع خلاص وقعد كام أربع شهور هي برينا ست شهور وعندها هو نفس وكل ما تاني يظهر من هاي الحالة فيه ليس لها عن الأسوشال. فيش علاج التاني. ومين على الغلطه الوحيده ان محل الصحيحه السوشيال ميديا خلاص بتتمه تتمه بالتاجر مش لاين لاين بتاع صورته لما اجي افكر الشوز ده عقد تاريخ بشروطها هو شروط الطرف ده, الطرف ده, ده, ده. واحد أوص واحد من عند الباب أنا جاي لأن دول عليهم فيس بول لو شديت واحد يتنزل على يطلع يوفي مثلاً الأولى من الفكشن اللي, اللي عادت أو أنا بعد اللي فاتوا مبابة غير أو أوص واحد جوص الكبا مع رفيق تاب أو واحد مرة التاني إذا انا سحبت التاب من قبل المصادر وما أدري معه باسمه باسمه هو حدا غلطةُ مع牡견ة مرآب مع معبفال ب Ursula مرآب مع يعني مرآب مع إختار الثمان نفس الكلام ده أهود بس التغنين من ان انا اعمل الانسيشن بقى وكاة لان انا امتنى من دلوقتي من دل الاهرس رس ودل انا بعمل انسيشن هنا وانسيشن هنا صح؟ من موقفات بورا تقول لها ما تعملش هنا. ما تعملش ان انا اعمل ايه من نفس الورا بمينة تابعك يا رسينا عن الوقت دي كده ادخلها من تحت ال من تحت البيت انا مش تمشي كده تطلع هنا كده تطلع هنا كده اعمل ايه اولو مفاها التاب التاب واشدها كده من البيتها دي بالعرض اللي هو بالعرض ادخل من هنا كده سطرة تتوفى سطرة ادخل هنا كده ادخل الطرف ده في قلب البيت في قلب كده في الطعام الهى كده طيب على من هنا كده تالي كده عن نفس الفتحة دي اضرو فالكيب ووسعك وابو بتاعه بعد ما رايش ايه الاسر ده ايه كان بس مجرد فتحة الكده وطيب على كده ما عادش ايه الروح ولا الاسر وابو بابو من وابو بابو بتاع نعمل فاي، بونا سوش، نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. معه. لا ده استراد من بريكو ده هو ده فيديو شفته في معمول اكيد وبيخيروا فيه نفس البروفايل اللي عاوزه هو عاوز عاوزها في بعض في بقى من حاجه الفزايه هنا البروتوكول وبقت حالته مبهدله قوي ممكن نعمله ايه نعمله سيشن اول او اي حاجه اسمها انفيزيشن انت لون دشن فالفايه كده ده الورق هو اللي نازل حالته وده هو فينج بروسيس فينج باك اللي حطه او نعمل بوصل انسيشن ونوع انسيشن عشان اتاكد ان مفيش غلطه غلطه هنا وليش بسكينه وقفع فيديو هو بنا بقفع وقفع ايه اللي هو بقفع في بجوه ونشهد اهو رفضين بك وقفع او معنى ايه او عشان يشتغل فغير في النار هدو اذا كنتونا انضطر او رجعها جوه نسيشن من فوق ووضع على شدي في ناس يعني تطورت اكتر واكتر ولما تروح ايوم يعني فورون اخبار يا مطلوب بقى كل ولاد او كل ما 10 تعملوا بتاعه كل مره اياد هذا خير واحد وخير فما در اياد يعملوا في السشن السيركسل السيركس في البين احنا قلنا مكان البين صح؟ في جام عضله على طول والسيركس على البيك بترول عشان امنع هو افجره هو فاضلنا الموضوع بس مساله السيركس ايوه عشان يشد ياكل ومحدش يحس قال ايه حتى اتكلم معايا نعم دايما يرفع انا بطلقش منها حدا صعب وقلنا تدفع بس اي حد عاوز يتكلم برفع ان يتلاقي نبين في كده لو مرة لو مرة رب مسلا بريدش كامسل وبس الكامل في الكلمة دي هتعاقد اشد عقاب عقاب مالحزان شوك في حياتي لا طبع برفعش بالكامل نعم لا لا كان يقول فين راح فين حتى كده نرقص على طول هو انا بنعمل اللي سوشيال 16 اللي بنه أنا وأنت بورا انا وانت بنر بنر دي حاجه في الواقع انزل اوراق الالباني بورا كده يعني بس بلاقي يعني انا والناس دي عايبه فنقول بورا كده فلاح بس يا محترم ثواني عاوز اقول لك تمريني بس تصدق بنعمل مباراة على الفاضي عامل يا ربي اه مش وانا جميل ومش فاهم لا ده انا محدش فاهم نفس اللعبه ولا انا ومعايا حاجه من الكلام ده لا لا انا بقولك على النقطه انا فهمتني النقطه كويسه نعم بس قال لي هو تصدق انا لوق عامل فيشه نحن نعمل السوشل من بره يعني نصدقها من بره بس عرضتك لو هي خارجة كنتها يعني ما اتدخلها بالدخلها بالجوه الحد ما نوصل في الحد سيفل للجوه الزوات اللوية نعمل من بره بشأنك شو رابا ميش فراصة ممكن تجيب إذا لم تفتخليني المصرحية شو الحاجة ليه مواجه الحاجة ليه مواجه حاجة ليه مواجه والله في سؤال بس خلصه واقول لك دائم مواجه فبنسدينه ولا بس السابرس السابرس بقال من البنك من العنبارة رافعة كده من البنك بتاعها كده كده السابرس ماشي هي كده أو ما السيركس البريانو نفس الشيء نفس الشيء في البروكت البريانو طب ده اسمه الدكتور ناصري على السيركس حاجه جوه ومنع العقرب انه يعني بدل يشيله لما يعني مش لما في البريب كبتلين وناس ساكر أكثر يوهم يعطيوهم يثبتوا اللي جميع متعجاجم اللي ماشي بالجنب كده يعني يثبت الساكرة على الجنب بحسب برطم يوه ما اطلاع يثبت الساكرة ساكرة السفر سيئ اكلي يا راجل انت بتشارك في المحاضرة يا بني ادم دوكس دي درس اول بص ولا دا... عاديه صور في مصر ولا صور يا راجل يبقى انا اثبت ايه في... اثبت في الفاني. في زبرين وفتن ده ها؟ او شكل فين أو في الساق وصياف كليل أحيانهم في الخيول في الخيوخ أو حتى في الباب أحيان منذ في المقابل تعملها دائما كذب يفسخوا بلش تعملها كذب هذا السفل الشيء أنني أعملها في الباب فاكيد في الباب جزء من النوبة الصغير من هنا كده و buses المهم حصلت من هنا كده ورا من لا sunshine وسب buses اللي بس دي مشكلتها مشكلة ايه هي إن البار وخلافه كل في هذا لو راجل شاف البار بتولد او داخل على ولادة او أضرار sun sun sun sun sun خلاص المشكلة sun إنما هنا لازم عشان المره دي ده خلاص نزل وبقى غير لازم اروح اعمل له سشن أخرى اخرى عشان البقره دي او لو انا عمل لها كسر او فرصه لازم احضرها للفيول وافتح الايه وافتح لها قناه الدم اللي هي النيسر وبقى زي اي واحده مثلا عملت سيلين وبيفتح على خلاص ده بقى جاهز ولازم افتحه ثاني مره اخرى وبالتالي لو قلنا بقى في حاله النجمه دي وبارضه تولد وهي متخربه كاسكس هيحصل بقى مشاكل يا اما النجمه دي بيحصل لها ديرين وتبقى كل حته في ناحيه وما عادش لها شكل خاص او او ينصص للسوقيه ويبان جليل يموت او او او ثلاثه معاها اه ده هو كل الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تقدر تعمل ريتينشن او فيكسيشن لعدم الريتيرس بتاع مين بتعرف عمينا نقول لها سؤال قولي يا أخي فضل <تصفيق> آه لسه السؤال بتاع يا نعمون بان لا لازم تفتني والله إلا تفكرني الحالات دليل لا إلا تفكرني الحالات دليل إنه في الحالات التانية لا يجب أن تلي كمية يعني إلا بارك نسأل لما لا لازم أحطه عليه دليل تاني بادة يعني كيف يفضل بولي او تريني يعني فغير على معميله مدعشان واو صدر او معميله رجل او معميله رجل انت بقيت ليه؟ عشان تبقى عليه ده فترة ممكنة ويوفضل ويفسح انا بعملها على طول ان ايه بقى انت وحاجة زي كانوا يصير بقى لو ان الكلام تفسيرش من الوعب الزر تبوشها بحضر من الولايات تبوشها بحضر تبوش في الناس بتمتبع مرحب تبقى بس معايا حضراتي بلازم اخبت قولي او كريمي انت ببتش معايا معانا لا سيتك لأي موري اليوم انا من ساعة وانا لما انتخبر الظهر فهي بعد الساعة ممكن انت لسه في الام من فلايشن بتاع الفراغ بتاعنا اللي ايه هنعمل السيرين اللي هو معوضه بالاسيتيك اللي هي حاجه اللي بيكون برضه بين اعوضه كريم اللي انا حاطه فاهم ان انا, أنا موجود على النمو بتاعين بتاع الفراغ البيدا او افضل فتره الكت لحد ما ده سيستميكال كيلريتي وده الال فلايشن والحاجات اللي ايه اللازمه دي لو سؤال في حالات الخلايا ثواني يا سيدي ثواني يا سيدي, سوانيا سيدي. انا بس ثواني ده كلام قديم الناس بتقول نقول ده ده مبشر بولاد س ممتاز انما جديد اللي هو ايه بقى اللي هو فيسنجري ده فاضل في اقول عليه يا باشا وبعدين كده شويه بقى رسمه وبعدين كده شوية بقى في فتحه الايه السابس وعليه كيبير شوية بقى بيزيكوا بقى فاشا لتصببها بقى والبقى اوه من تقامل اهوشا كو بريمة بقى الحلاق يعني انا مش بكل لحد هو نفس ادخل بحلق. يعني اخل بقى اهوشا بقى فاشا بقى خلص المجددان تبقى منها المزور لما دقف ولما دقف يحصل اياه يحصل يرجع تاني صور الوصول الحاجات اللي يجب عدل البردس بورد الفاتحة يعني مثلاً تبتقي عن الناس فترين البقرة واقفة على أسفل واقفة ميلة بيه انا لو عدلت العكس دي هو بقى سلوب فور كده بقى ميلة وورا وميلة وورا لا بقى تبقى ميلة تبقى كده كده كده قللت الأبدون البشر معا ان انا زود الكمسانفلات مثلا يعني احيانا مش هي البابرة فطول المناعة يعني في اليوم تول البابرة فطول المناعة تاكم برسين برسين دي فايبرة تتلقى وبعد تاكم كتير ما بابا لما تنام لم يعني ضغط راجي لما زود الكنسانترات وقال من مم؟ يبقى ما اهم الهو من انا في ظل الاسلوب ده و فورو ممكن ده يأخذ. ولو هو بقى انسانه شوية انفلاماشن او كده او ضغط او ملسيوب كده ده صلحت الامور الامور الزغطة او مشكلة خالص الخاص والأمور بقى كلمة يعني مش كل الحالات تحتك كلمة. <تصفيق> المشكلة المفضل؟ يعني ايه المشكلة انا شايت ان ايه انفلام اهم اعمل لها رجل يدامي دورها الانسيتي وحطولها انت وقيمتك كريم ونسيتك وقتعهم دولها في ظبتك مشكلة فرق شوفكم ان شاء الله المصبوع الجاي المحاضرة اللي احضرها المحاضرة بتاعتها المصبوع الجاي يوم اثنين يوم من انا ما اتكلم دي اتبراحة حديثوا معملوا يا سيدي دواني اتبراحة بطئة المصبوع الجاي تبقى وحنا الحمد لله يوم بسير في <تصفيق> فرقكة السلام عليكم